الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه هو أهل الحمد وهو المتفرد بالكمال والجلال وهو الكبير المتعال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله كان أشد الناس لله خشية وأكثرهم توكلًا عليه وأعظمهم إنابة إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أيها المسلمون، من نظر في أحوال المسلمين وما أصابهم من ضعف وهوان وتفرق واختلاف أيقان بأن عل لهم وأدواءهم كثيرة خطيرة. ومع هذه العلل المهلكة وتلك الآفات المردية يأتي المن يأبى المنافقون بهمّتهم ومهمّتهم في القضاء على هذه الأمة بالتخذيل والارجاف والوعيد والتخويف. وال穆سلمون لا يزالون لا يزاد لا يزدادون إلا إصرارا في التمسك على بدينهم والثقة بربهم عز وجل إنها أدواء عظيمة وفتن كبيرة أصابت كثيرا من المسلمين في في مقاتلهم وطاشت بها عقولهم فتغيرت قناعاتهم وتبدلت مواقفهم وصاروا أبواقاً للأعداء بدل الدفاع عن حقوقهم ورعاية ما هم عليه أيها المسلمون وفي خضم هذه الفتن والمحن يشهد المسلم تحولات كثيرة من الإيمان إلى النفاق، ومن الإسلام إلى الزندقة والإلحاد، ومن الدعوة إلى التمسك بالشريعة إلى الإصرار على التفلت منها. بل يرى المسلم ويسمع من بعض المنتسبين إلى الدعوة قد نقلوا أحاديثهم من الإسلام إلى المذاهب الإنسانية والإخاء البشري. وانتقلوا في استدلالاتهم من نصوص الشريعة إلى أقوال المفكرين الغربيين وأصابت هذه الأدواء المهلكة جمهور المسلمين باليأس والإحباط لأنهم يرون أحوال المسلمين من سيء إلى أسوأ ولم يثبت على قناعته بدينه كله ولم يتنازل عن شيء منه إلا من أراد الله تعالى به خيراً في كل بلد من بلدان المسلمين ممن ربط الله على قلوبهم وثبتهم على دينهم إن الناس يا عباد الله في حال السلامة والعافية يثبتون ولكن إذا تعاضمت الفتن واستحكمت المحن وزدادت الشرور وتسلط الكافرون والمنافقون فلا يَثْبُتُ إِلَّا مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَفْذَاذِ الْرِجَالِ ويوم ارتدَّ المرتدون بعد وفاة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لم يثبُت إلا الصديق أبو بكرٍ رضي الله عنه فَثَبَّتَ اللَّهُ تَعَالَى الْأُمَّةَ بِثَبَاتِه ويوم قالت المُبتَدِعَةُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَامتحَنُوا الناسَ على ذلك لم يثبت على كثرة العلماء في ذلك الوقت إلا الإمام أحمد بن حمبل فرفع الله تعالى بثباته المحنة ونصر السنة إن المسلمين إزاء هذه الأحوال المترددة والفتان المتلاطمة أحوج ما يكونون إلى استحضار هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلقد أودي عليه الصلاة والسلام وأذي أصحابه رضي الله عنهم وهجروا من ديارهم واجتمعت عليهم قوى الشر والطغيان في ذلك الوقت وما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم متنازلا ولا مبدلا ولا يائسا محبطا بل تحكي سيرته صلى الله عليه وسلم أنه في حال المحن والفتن واشتداد الكرب يكون أشد ما يكون ثباتا وعزما وأكثر تفاؤلا واستبشارا وقد زخرت سيرته العطرة بأمثلة كثيرة بل في أول الإسلام شك المستضعفون من المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقون من أذى وقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثبات كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يُتهم الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أخرجه البخاري لقد حثهم عليه الصلاة والسلام على الثبات وحكى لهم أخبار الثابتين ممن كانوا قبلهم وبشرهم بالنصر رغم حالة الضعف التي يعيشونها وفي غزوة الخندق تحزبت الأحزاب على المسلمين وحاصروا المدينة ونقضت يهود من داخل المدينة عهدها مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فشتد الكرب وعظمت المحنة ويكفي في وصف ذلك الموقف العصيب قول الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وت وتظنون بالله ظنونا هنالكبت المؤمنون وزلزل زلزال شديدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا بربه موقينا بوعده ونصره وكان في تلك الشدة يبشر أصحابه بالكنوز والفتوح والنصر كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة. وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لا أبصر قصورها الحمر الآن من مكاني هذا ثم قال ثم ضرب أخرى وقال بسم الله وكسر ثلثها الآخر وقال الله أكبر وكسر ثلثا آخر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لا أبصر قصر المدائن الأبيض الآن الأبيض الآن، ثم ضرب ثالثةً وقال بسم الله، فقطع الحجر، وقال الله أكبر أُعطيتُ مفاتيح اليمن، والله إني لأُبصِر باب صنعاء رواه الإمام أحمد، وإنه لموقفٌ عظيم وتثبيت عجيب يعيدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن، وهم في شدة الخوف، ويبشرهم بكنوز الأمم وهم في عوز وجوء ومخمص ويدذكر لهم فتح المدائن الكبرى وهم محاصرون في المدينة وبينه وبين المدن التي بشّر بفتحها أميال وأميال إنه الإيمان بالله والثقة بوعده وتصديق موع وتصديق موعوده إنه ثبات إنه ثبات الإيمان الذي لا تزعزعه المحن ولا تميد به الفتن بل تزيده شدة وصلابة في الحق وإصرارا على تبليغ دين الله فثبت المؤمنون رضي الله عنهم معه وفرحوا بهذا الفعل وهذه البشارة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليمًا، وأما المنافقون فقالوا ما قالوا، وخذلوا وأرجفوا، وذهبوا خاسئين مذمومين، وكذبوا وصدق الله ورسوله، وجاء الأمن بعد الخوف والغنى بعد العوز، ودخل المسلمون مكة وطافوا بالبيت ودحر أهل الشرك والوثنية وفتحت المدن. التي بشر بها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وجلبت إلى المدينة كنوزها ووضعت بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الأنتاع عليها الأموال العظيمة من ذهب وياقوت وزبرجد ولؤلؤ يتلألأ فقال رضي الله عنه أين سراقة بن جشعم فجاء فقال عمر رضي الله عنه وقد أعطاه سواري كسرة البسهما ففعل فقال قل الله أكبر فقال الله أكبر فقال قل الحمد لله الذي سلبهما من كسر ابن هرمز وألبسهما سراقة ابن جعشم من بني مدلج إن حالكم يا عباد الله في هذا الزمن كحال حال أسلافكم من قبل فتنة وامتحانا وابتلاءا وإن تفاوت ذلك بين قليل وكثير وشديد وأشد وسيكون في الأمة منافقون كما كانوا من قبل وسيكون في المسلمين سمعون لأراجيفهم وأباطيلهم وتخويفهم بالكافرين. كما كان ذلك في الصدر الأول وسيثبت رجال في عصر المسلمين اليوم رغم شدة البلاء وعظم الكرب قد امتلأت قلوبهم إيمانا بالله وثقة بنصره وتصديقا بوعده ورجاء لجنته فإن أدركوا وقت النصر فازوا بالحسنين حسنة الدنيا وحسنات الآخرة وإن قبضوا قبل ذلك. لقوا ربَّهم ثابتين على دينهم مُستمسكين بشريعتهم فكونوا يا عباد الله منهم واسألوا الله أن ينظِمَكم فيهم فإنهم قليلٌ في كثير قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يُورِثُها من يشاء من عباده والعاقبة للمُتَّقين اللهم ثبِّتنا على الإسلام والسُنة ربنا لا تزق قلوبنا بعد يذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فمنذ أن ابتل الله جل وعلا المسلمين باستيطان اليهودي في فلسطين المحتلة ومنطقة الشرق الإسلامي لم تهنا بعيش ذلك أن احتلال اليهودي لفلسطين هو شر أنواع الاحتلال لأنه احتلال استيطاني ولا يكتب له النجاح إلا بإبادةٍ شاملةٍ لأهل البلاد الأصليين وتهجير من يبقى منهم كما فعل الكاثوليك بالمسلمين في الأندلس فيما مضى ولم ينجح اليهود في هذا المسعى الآثم ولن ينجحوا بإذن الله عز وجل إذا ثبت المسلمون في أرض بيت المقدس وتمسَّكوا بحقهم فيها وزاد من مشكلة الاستيطان اليهودي أنهم محاطون بأعدائهم وقد لعب بهم من وطنوهم في أرض ليست لهم وزرعوهم في وسط أعدائهم ولا بقاء لليهود إلا بافتعال الحروب في المنطقة وهذا دابهم منذ أن احتلوا أرض فلسطين بل ويصرحون بذلك ومن سياساتهم المعلنة أنهم في كل عشر سنوات لا بد أن يشعلوا حربا جديدة، وقد يقلصون المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وصدق الله العظيم حين قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، فمن رحمة الله بعباده. أنه سبحانه يطفئ نار الحروب التي يفتعلونها ويرد كيدهم وكيد حلفائهم في نحورهم، ومن المبشرات العظيمة أن إطفاء نيران حروبهم دليل على هزيمتهم وخسرانهم ومشعر بنهاية أمرهم وضمحلال دولتهم، وهذا ما ينذر به مؤخرهم ومحللوهم بعد فشلهم في مجالات متعددة. فالحمد لله الذي أطفأ نارهم وكسر شوكتهم وردهم خاسئين خاسرين وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وعلى المسلمين ألا يخدعوا بيهود ومن وراءهم وبمبادراتهم ومشاريعهم التي تريد من أهل الإسلام الاستسلام الكامل لهم وجعل مفاتيح المنطقة بأيديهم فهم قوم غدر بهد لا يوقفهم عن أطماعهم ولا يردّهم عن غيهم وإفسادهم إلا القوة ولا قوة للمسلمين إلا بالله عز وجل ولا نصر لهم إلا بنصر دينه وإعلاء كلمته وتحكيم شرعه يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبّت أقدامكم فالله الله عباد الله في الرجوع إلى دين الله والتمسك به والعظي عليه بالنواجذ، واسأل الله الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم أنزل باليهود المحتلين الغاصبين ومنعانهم رزقك وعذابك وارفع عنهم عافيتك، اللهم أخرجهم من بيت المقدس أذل صاغرين يا رب العالمين، اللهم إننا نسألك العفو والعافية. والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولا تأمورنا واجعل ما على الخير أنصارا له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل وصحبه